م ؤ س س ة أ ج ن ا د تقدم كبروا واستبشروا دولتي لا تقهر و دولتي نحن لها ما بقينا ننصروا دولتي بنيانها من دما ن ا يعمر و دولتي راياتها في ا ل م ع ا ل ي تغفر و دولتي لا تقهروا دولتي نرصروا ا لا لها ما بقينا نحن د و ل ت ي بنيانها من د م ا ن ا يعمروا لولتي راياتها في ا ل م ع ا ل ي تخطروا ف ر و يوم الوضاء تفتروا ا جندنا قيلهم ينثني لا عزمهم جندنا يوم الوضاء خيلهم لا تفتروا عزمهم لا ينثني روحهم لا عزمهم لا ينثني رمحهم لا يخسر يا لهم من س ا د ة للعلا قد شمروا ل ل و ا ق ح ي ر لهم م ن س ا د ة للعلاق تحيروا ن د ا في بذلهم ل ل و ر ا قد حيروا كفروا واستبشروا دولتي لا تقهروا دولتي نحن لها ما بقينا ننصروا دولتي بنيانها من دما لا يعمر و دولتي راياتها بالمعالي تغفروا يا عدانا أ ق ب ل و ا واحشدوا واستنفروا جمعوا أ ج ن ا د ك م في جحيم تسعر و 「しゅつしてんぷ رو」<音楽><音楽> جمعوا اجنادكم في جحيم تسعروا انكم ما بين ان تقتلوا او تؤسروا لم تزل اسيافنا من دماكم تخطروا كبروا واستبشروا دولتي لا تقهروا دولتي نحن لها ما بقينا نرصد د و ل ت كبروا واستبشروا دولتي لا تقهر دولتي نحن لها ما بقينا ن ن ص ر و دولتي بنيانها من د م ا ن يعمر دولتي راياتها في المعالي ت ف ر